لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق فضله من الوجود، عفوه خير وجود، فارتجد دوما رضا، ربنا الهادي الودود، فضله من الوجود، عفوه خير وجود، فارتجد. تجي دوماً رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله Rabbuna al عفوه خير وجود فارتجيه دوما رضا ربنا الهاد الودود فضله من الوجود عفوه خير Illa Allah, la ilaha, Illa Allah, la Allah, lana rabbun sivaa La ilaha, Illa Allah, la